أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم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 وَيَوْمَ نَبَعْفُ فِي كُلِّ أُمَمٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِنْ أَفْوَسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا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 ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقطت غزلها من بعد قوة أنكاثا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 ولو شاء الله لجعلكم أممته واحدة ولكن ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألون عن ما كنتم تعملون ولا تتخذون أي منكم دخل بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها.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 انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما وعدكم ينفذ ما وعدكم ينفذ وما عند الله باط ولنجزي الذين صبروا أجره بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيي إنه حياة طيبة. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا إنه ليس على الذين آمنوا وعلى ربه يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدوا وبشرى وهدوا وبشرى للمسلمين